قال الشيخ رحمه الله الحديث راهه امام أحمد فقال حدثنا روح قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه به الحديث بسند الامام احمد رجاله رجال الصحيح ولكن اليك ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله مجلد المرجح قال رحمه الله واسناده جيد قوي ولكن متنه في رفع نكاره ولكن متنه في رفع نكاره لأن ظاهر الآية قضي أنهم لم يتمكنوا من ارتفاعه أو لم يتمكنوا من ارتقائه ولا من نقبه لإحكام بنائه وصلابته وشدته ولكن هذا قد روي عن كعب الأحبار أنهم قبل خروجهم يأتون فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القنين فيقولون غدا نفتحه فيأتون من الغد وقد عاد كما كان فيلحسونه حتى لا يبقى منه إلا القليل فيقولون كذلك فيصبحون وهو كما كان فيلحسونه ويقولون غدا نفتحه ويلهمون أن يقولوا إن شاء الله فيصبحون وهو, يصبحون وهو, يصبحون وهو كما فارقوه فيفتحونه وهذا متجه ولعل أبا هريرا تلقاه من كعب فإنه كان كثيرا ما كان يجالس ويحدثه حدث به أبو هريرة فتوهم بعض الرواه عنه أنه مرفوع فرفعه ثم قال رحمه الله يؤيده ما قلناه من أنهم لم يتمكنوا من نقبه ولا نقب شيء منه ومن نكارة هذا المرفوع ثم ذكر الحديث المتفق عليه من حديث زينب لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج أم أجوج هذا وهذه دعا له ما يعود إلى ما كان عليه سيعيده الله اشد ما كان هذه فيها نكاره خالعه في نكاره خالف هذا الحديث الذي اخبرنا عنص الله ما انه ينقوبون فيه قد فتح منه ما فتح ولم يرجع بل بنى الفتح فيه والحديث فيه يعيده الله اشد ما كان هكذا دواليك كل ما حفروا عاد كل ما حفروا وحديث زين في اشار الى ان الثقب يبقى وقد فتح منه ما فتح وهذا نذير شر أن هذه الامه خارجه وستخرج قرب الساعة وليس بينها وبين الساعة إلا شيء يسير كما سيأتي في الآية التي بعد هذا في آخر الزمان خروجهم وبعد قتل الدجال بعد قتل الدجال يموت الدجال ثم تخرج هذه الأمة الحمقة فيأمر الله سبحانه وتعالى عيسى أن يحرز بالناس وأن يبعدهم إلى الجبل وإلى الطور فيحرز عيسى عباد الله خوفاً من هؤلاء البطاشين وحفاظاً عن المؤمنين فإن المؤمن ينبغي أن يحافظ عليه ولا يتهور به ويدفع به في أي شيء فحافظ عليه عيسى وذهب بهم إلى الطور وحرز عباد الله من أولئك الفجرة الذين لا يرحمون أحداً في الأرض فيخرجون أنذاك يحصل بهم ما يحصل فيقتلهم الله بعد ذلك بالنغف بعد أن يمروا على البحيرات ويشربونها شربا لكثرتهم فلا إله إلا الله شاهد من هذا الحديث أنه يخالف وهو الصحيحين هذا الحديث يخالف ما ذكر عن أبي هريرة أن الله يعيد ذلك الثقب كلما حفروا عاد وهذا الحديث بيان يخبر يخبر أن سد يأجوج مأجوج قد حفر منهما حفر ونقب منهما نقب ويل للعرب من شر قد فتح اليوم من رد يأجوج مأجوج مثل هذا وحلق أي بين أسبوعين فهذا الحديث فيه نكار مع سلامة متنه في الظاهر ومنهم أيضا من مع سلامة غصي سنده في الظاهر فيه نكار في متنه مع سلامة سنده في الظاهر ومنهم منهم أن يعلوا سنده على أن قتادة لم يسمع من أبي رافع وهذه الصيغة الموجودة عندنا هنا أم عن قتادة حدثنا أبو رافع هذه وهم وهذا تصحيف وهذا خطأ والذي هو ثابت عند ابن ماجه كما في نسخة الأعظم من غير أن أبا رافع يحدثه أم قتادة أن أبا رافع يحدثه من غير حدثنا فهذه الصيغة وهم أو هذه الصيغة تصحيف عند ابن ماجة ففي بعض النسخ ما فيها هذا حدثنا وإنما يحدث كما في نسخة العظم المحققة وهكذا أيضا كما في المخطوط وقف عليه بعض المحققين فقد حقق هذا الحديث ما أفادنا بعض إخواننا حفظه الله وإخونا رفيع أرسل البحث وهو بحث جميل يختص بهذا الحديث وخرج بأن الحديث لا يثبت وأن صيغة التحديث حدثنا أبو رافع من قتادة هذه تصحيف كما في المخطوط لابن ماجه وقف عليه وكما في نسخة الأعظمين محققة أن هذا تصحيف وجاء عند أحمد أيضا كذلك وهو أهم من بعض الرواه وانكر شعبه سماع قتادة من أبو رافع أنكر بعض المحدثين شعبه وغيره السماع قتادة من أبي رافع إذا انصي حدثنا أبو رافع هذه كما سمعت تصحيف عند ابن ماجه أوهب من بعض الرؤى فالحديث لا يثبت سندا ولا متنا وعلى صحة سنده فإن المتن فيه نكار على قول بعضهم أو بعضهم أنه سمع منه وقد نصل إما بأنه لم يسمع قتادة من أبراه فالحديث ضعيف سنداً ومتنة متن منكر والسنة الضعيف فيه عنعنة قتادة وقتادة مذلس أما صيغة التحديث الوارد عند ابن ماجه فهي كما سمعته فقد ثبت في بعض المخطوطات أنه غير موجود هذا التص... الم... الذي ذكر هنا التحديث بل بالعنعنة أو بالإشارة إلى ما تقدم وهكذا نسخة الأعظم المحقبة ما فيه حدثنا حدثنا ضعيف ولو وقف الشيخ على شيء من ما بحثه ذلك الإمام أو ذلك الطالب نذكره هنا نذكره فأن صيغة التحديث وهم فهو بحث جميل غراءته طيب وخرج بتضعيف الحديث سنداً ومثنى وأما المتن فقد نص هذا الإمام وذكر وجه تضعيفه من حيث المخالفة لما في الصحيحين ومن حيث المخالفة لظهر القرآن وأما السند فذكره ذلك الطالب الباحث وأن صيغة التحديث خطأ أو وهم وأن الصواب إنما هو بالعنعنة أو بصيغة يحدثه وهذا لا يدل على سماع قتاد عنه أو منه إذا ذكر الصيغة يحدث استفدنا أن هذا الحديث المشهور الذي صح حول علامة الألباني وغيره لا يثبت فما هي علته؟ نعم عنعنت قتاده وقتاده مدلس نعم لم يسمع نص على ذلك شعبه وبعضهم أيضا والمتن أيضا ضعيف لمخالفة لظهر الغران ولحد الزينب فتح اليوم من ردم يأجوج مثل هذا والحديث المذكور فيه أنه يرجع إلى أصلب ما يكون وأشد ما يكون يعني ما فيه فتح فيه فعندما نسأله فما اصطاعوا أن يظهروه ما معنى يظهروه يعنوه من فوقه لطوله وملسته لتين العلتين لم يستطيعوا أن يظهروه لطوله وارتفاعه ولملاسته لأنه مبني من الحديد كما تقدم معنا الحديد فيه شيء من الملاسة مع ما صب عليه من النحاس المذاب سيكون أملس أكثر قوله فما استطاعوا ما هو الفرق بينهما نعم فرق بينهما هما لغتان أحسنت يقال استطاعوا ويقال استطاعوا لغتاني بمعنى واحد فإذا على هذا استطاعوا واستطاعوا بعينه نفسه استطاعوا هو بعين استطاعوا نفسه استطاعوا ولكن حذفت التالي كثرت الاستعمال وكلام العرب إذا كثر منه شيء يسوق الحذف خير وأخير وشر وأشر فإن خير وشر أصله ما أخير وأشر لكن لكثرة الاستعمال حصل الحذف وهنا لكثرة الاستعمال أيضاً كذلك حصل الحذف أقيل استاعوا لأن هذا الفعل يدور كثيرا في كلامهم ويستعمل كثيرا في كلامهم وكثرة الكلام من مسوّغات الحذف كقولهم خير وشر أو خير وشر أصلهما أخير وأشر لكن اللفظين كثر استعمالهما في كلام العرب خففا بالحذف. وهنا حذفت من استطاعه وقال استطاعه إكثرت دوران هذا اللفظ في كلامه هذا على القول بأنه بعينه وأما على أنه لغة في استطاعه فهو ليس بعينه من حيث اللفظ وإنما بعينه من حيث المعنى على القول بأنه لغة, لغة في استطاعه فهو ليس بعينه من حيث اللفظ وإنما بعينه من حيث المعنى وعلى القول أنه بعين فهو نفسه ولكن حذفت منه التاة خفيفا وقد يحذفون الطا فيقولون استاعة استاعة استا استا بمعنى استطاعة فيحذفون الطا استاعة يستتيع استاعة يستتيع بمعنى استطاعة يستطيع وهي لغة مشهورة لغة مشهورة استاع استتيع هذا قد يتكلم بصح قد يقول بعض الناس استتيع هذا فلان استتيع كذا هذه لغة مشهورة ذكروها استاع استتيع بحد في الطاء غير اللغة الأولى التي فيها حد في التاء استاعة أما هذه تحدى فيها الطاء استتيع, استتيع لغة مشهورة لا يعاب على من قال فلاني استتيع على هذا الأمر قال هذا ما يعرف حتى تتكلم مستتيع طيب نواصل فقصة للقرنين كما تكرر قصة عظيمة وعجيبة ورجل واحد ينصر الله به أمه رجل واحد ينصر الله به أمه ويدفع الله به من الشر ما يدفعه لا إله إلا الله كم دفع الله من الشر بالشيط محمد بن عبد الوهاب وهو طريب أهد وهو بعيد منه كم دفع الله به من, من الشر دفع الله به أعظم الشرور شرك بالله وأهان أولئك المبتدع المشركين تسر قبورهم ونكل بهم وهم أهل للتنكيل فالله يبعث على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة دينها وذو الغرنين من قبل لكن من تأخر كشيخ الإسلام كهؤلاء إما رحمهم الله الإمام أحمد وقف أمام الدول بالحق من غير إثارة خروج صدع بالحق فقط من غير أن يثير الناس على الدولة وعلى الخروج على الدولة هذا لا يجوز هذا شيء وهذا شيء ولا يخلط بين هذا وهذا أن من يصطع بالحق ويقول كلمة الحق خارجي هذا ما يفهم هذا والله ما يفهم المنهج السلفي أن الذي يقول هذا باطل ولا يجوز يا جماعة حرام هذا لا يجوز لكم الطاعة فيه بين الذي يثير الناس ويهيج الناس عن الخروج وزحام في الطرق ومظاهرات وغير ذلك وبين الذي يصطع بكلمة الحق وأن هذا باطل وهذا صواب كما كان شيخنا رحمه الله غفر الله له يصطع بالحق الله ويقول الديمقراطية باطلة حزبية نار حمراء إلى آخر ذلك مما كان ينكر به على الدولة من غير تهييج الناس على الخروج وعلى الباطل هذا حرام فوقوف الإمام أحمد وقوف رجل صداع بالحق وقوف رجل ناصح للدولة وأن هذا يضرها ولما جاءوا الفقهاء رفض فقال الدماء الدماء قالوا يا أحمد قد رأيت ما صنع هذا الوادي. قال ماذا تريدون قال نريد نزعه قال الدماء الدماء ذكرهم بالله سبحانه وتعالى أن هذا ميجوز حرام عليكم نحن نقول كلمة الحق لكن الخروج شيء آخر فلابد نفهم هذا المنهج وأنا نفرق بين النصح الدين النصيحة وبين تهيج الناس وإثارة الناس على ولاة الأمور وأن هذا حرام فإذا حصلت إثارة تجد أهل السنة أول الناس يقفون ضد هذه الإثارة يقفون ضد هذا الخروج نصحا لله مع ما يحصل لهم من جهة ولاة أمورهم مما تعلمون لكن هذا شيء وهذا شيء آخر لا ينتصرون لأنفسهم أبدا لا ينتصرون لأنفسهم لو حصل لهم ما حصل وانضرب ظهرك وأخذ مالك ما ينتصر لنفس السلفي ينتصر لدين الله سبحانه وتعالى أما إذا ضايقتك دولة وإذا الناس هذا ما هو منهج معك هذا لنت في حيز أولئك المنكر شيء والخروج على ولاة الأمور شيء والثبات شيء والحماسات شيء آخر فلله ذر أحمد رسم للناس منهج عظيما في هذا الباب والله رسم منهجا عظيما فلذلك صار إمام أهل السنة ولا إله إن الله على حداثة سنة أنا ذاك وعنده في زمن من هو أكبر منه سنة وربما أعلم منه ولكن بثباته وبأخذه للحق ودعوته إليه صار إمام أهل السنة هذا لقب ماهو سهل ماهو كل واحد ناله إمام أهل السنة ماهو كل واحد نالهو ما قيل في من هو قبل أحمد لمن اشتهر أنه إمامه السنة هذه نتائج الثبات التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها دويها من يثبت أكرمه الله بالرفع والسناء ومن كان خلاف ذلك أهانه الله بالضعى والخزي يم والله اهانه الله بضعه والحزن ربما يريد ان يرفع ويعامل بنقيض اصله فبعض الناس الآن يريد ان يرفع ويداه في دينه ويؤيد الباطل ويؤيد الباطل واضح من اغلاق المساجد ويدعو الى ذلك يريد أن يرفع عند بعض الناس ويريد له وجاهة عند بعض الناس هيهات من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس يريد أن يرفع أن يظهر الناجل يضرب بعض الناس الله مطلع على نيتك يا عديم الله مطلع على نيتك إيش تريد من هذا؟ ومن وما سينالون هذا الذي يبحثون عنه سيهينهم الله ويذلهم الله والآن هم في خزي في بعض المناطق في خزي لا يعلم به إلا الله العوامل سبونهم سبا ويهينونهم إهانة وربما اعتدوا على مساجدهم فتحوها يا أخي هذا حرام ما يجوز إغلاق المساجد وطاعة ولاة الأمور شيء ثاني أنتم ما يتميزون بين هذا وهذا بين طاعه ثلاث الامور وبين الشيء اللي هو حرام على يا اخي ابو سعيد انكر على مروان ارتقاء منبر ما هو غلال المسجد ارتقاء منبر غان وين تريده مروان بس حابه توبه وين تريد اخراج منبر وتقديم خطبه يعني تقديم خطبه قبل الصلاه انكرها ابو سعيد تقديم خطبه قالوا كيف تفعل هذا قال يا ابو سعيد ما كنت عارف قد الذهب تركه وشانه بعد ذلك را انه لا يريد هذا تركه ولا هيج عليه أحد شيء نصحه رأى أنه ما فيش فايدة تركه وشأله ولم يقول هذا مروان فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا فعلوا غيروا هذا التهيج بعد هذا وتأليم للناس على وللأمر لكن نصحه رأى ما فيش فايدة تركه يرتغي المنبر ويخطب قبل الصلاة ما عظم المنهج والله السلف المنهج السلف حياه المنهج السلف سلامه الذي يسلكه سيسلم والذي يحز قليلا عنه سيتعب ويتعب فلا إفراط كما هو عند الخوارج ولا تفريط كما هو عند هؤلاء المتميعين الذين رضوا بالمنكرات لا ذا ولا ذا وسط فالذي يوفق للمنهج السنفي يثبت عليه ويحمد الله سبحانه وتعالى أنه وفقه لما أظل عنه غيره وفقه من زمن تعلمون ما فيه من حنازس الجهل والظلمات والبدع والخرافات ومحاربة الخير وأنت ما شاء الله فقف الله لمنهج الإمام أحمد بل لمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ولمنهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكرون الباطل مع عدم خروجهم على أولئة قال رحمه الله واخبرنا إسماعيل بن عبد القادر قال أنباءنا عبد الغافر بن محمد الفارسي قال أنباءنا محمد بن عيسى الجنودي قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان راوية مسلم من طريق رواه محمد بن عيسى الجنوده قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحي بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن النواس بن سمعان فعندما نسأله جبير بن نفير روى أثرا عن بعض الصحابة لما فتحت بعض الملدان بكأ ذلك الصحابي فجاء جبير يقول ما يبكيت يا فلان في يوم أعز الله فيه الإسلام فقال ويحك يا جبير فبينما هي أمة ظاهرة قاهرة لها الملق فصاف لما عصوا الله سبحانه وتعالى صاروا إلى ما صاروا إليه ما أهون الخلق على الله ما أهون الخلق على الله من هو هذا أصحابه أبو ذر أحسنت ما أهون الخلق على الله انظر إلى هذه الأمة الفاجرة يأجوج ومأجوج نقرأ في شأنها ما أهونها على الله نغف أهلكها الله به نغف دود في أنوف الابل وفي أنوف الشياه وشغل ذلك من نوع الضام وأيضا كذلك من نوع المعز يعني الغلم على اللفظ العام الذي يشمل الاثنين أهلكهم الله بالنغف ما هو الخلق على الله فلا تستعجل لهم الأمور تحتاج إلى صبر وإلا الخلق لا شيء إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون والله لا يعلم جنوده إلا هو سبحانه هذا جميل بن مفير التابعي سمعه من جماعة من الصحابة عن النواس بن سمعان قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال لا تغدا وهي أعظم فتنة بين الدنيا وقيم الساعة فتنة الدجال لا فتنة أعظم منها الله يبتلي به العباد سبحانه كيف لو خرج فينا الآن الدجال الآن الدجاجل الموجودون أصغر من هذا الدجال الأكبر الدجاجل ولا شك لكنهم أصغر في الفتنة وأحقر في الفتنة من هذا الدجال الأكبر الذي يقول السماء مطلئة مطلئ والذي يقول الأرض خرجي كنوزكي بعده تخرج كنوزها ابتلا من الله سبحانه وتعالى وسير مثل هذه الأشياء هذا الفاجر ولا إله إلا الله كيف لو خرج الآن مع انهماك الناس على الدنيا ومع انجفال الناس على الدنيا كيف لو خرج فينا الدجار الله يسر علينا فنص الله رحمة أبنا الآن الناس يبيعون الدين ويفعلون ما ترون الآن مما لم يفعله أحد قبل من أجل الدنيا ما نئل منه الآن يفعلونه من أجل الدنيا مستعد يفعل أي شيء عظيمة ما يباني أهم شيء كما يقال الظلاط يمشي الناس على ما يريدون يأتي بالمسورات والتأويلات التي يصل بها إلى شره من أجل الدنيا فالثبات الثبات يا أهل السنة والله أننا في نعمة وقسم بالله في نعمة لا نبعديننا من أجل دريها ماتوا لمن أجل غيرها نحن في خير وفي عافية نموت إن شاء الله وجوهنا بيضاء مقبولون إن شاء الله عند الله مع ما نرى من هذا الذي ترونه ويثبت الشخص ويقتنع بحياته بس ويمشي والله علم ما تنموت قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجان ذات غذات فخفض فيه ورفع أيها الله فتنة عظيمة حتى ظلناه في طائفة النخل فلما رحنا الى شنخ فلما رحنا اليه وعرف ذلك في عرف ذلك فينا فقال ما شانكم قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال ذات غادات فخفضت فيه ورفعت حتى ظننا في طائفة النخله والشخص يحذر من الفتن التي في زمنه والتي قبل زمنه والتي بعد زمنه يحذر نصحاً لله سبحانه وتعالى فيذكر ما تقدم من الفتن حتى لا يطع الناس فيها ويحذر من الفتن الحاصلة في زمنه وهكذا من الفتن المستقبلة التي لم تحصل بعد لكن يتوقع حصولها يحذر الناس نصحاً لدين الله سبحانه وتعالى فالدجال لا يمكن أن يخرج زمن يسعى صلى الله عليه وسلم فأنا خرج فيه الزمن غير هذا الزمن وحذر منه وحذر من الخوارج مع أنها لم يكن لها شان لم يكن لهم شان في زمن نساء صلى الله عليه وسلم حذر منهم وحذر من, من سيخرج من ضئض ذلك الخارج النجس حذر منه حتى يسلم العباد من شره وفتنته وحذر ابن صياد وهو صغير حدث من هو ابن صياد هذا صغير حدث بعض الناس إذا تكلمت في بعضهم يقول لك هذا يشتكلم فيه ليس الأوشان نعم ليس الأوشان لكن ربما يكون له شام فمن الآن تبتر فتنته فبتر رسول الله فتنة ابن صياد مع أنه صغير جدا وذهب إليه بنفسه كما التلمس عمر ذلك المفتون أيضا صبيق تلمسه وإنه صبيق هذا الذي يضل الناس ويتعب الناس تلمسه حتى وقف عليه وأدبه ويترك هذا الفتن ويقف على الناس ما عظمهم الله وما أجمل إمارتهم عمر وأبو بكر عثمان وعلي وغيرهم من السلف معاوية فحصل ما حصل على إيديه من الخير الذي أجراه الله سبحانه وتعالى والخوارج تحينون الفرص فإذا وجدوا ضعفا في أميرا مثلا فإنهم ينقضون عليه ينقضون كما ينقضون الآن على أمراء المسلمين لما رأوا الضعف فيهم وإذا رأوا قوة وصلابة يدسون رؤوسهم وينتظرون متى يذهب هذا هذه القوة وتضعف فهم أصحاب فرص وربما استغلوا رحمة بعض الأمراء ليس للضعف وإنما ربما يرحمهم وليريد أن ينكل بهم لعلهم ولعلهم فيرحمهم واستغلون الرحمة لحسبنا الله نعم الوكيل لا ذا ولا ذا فالخوارج ليس لهم إلا درة عمر حتى ينخنسوا يتركوا القلق على الناس وفتنة الناس قال رحمه الله وهكذا ليس لهم إلا صلابة أبي بكر وثبات أبي بكر أمام أولئك الذين منعوا الزكاة وليريدوا إمارة أبي بكر قال أصماد في الزكاة الآن كان رسول الله يطلبها والله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فأنت اطهر نبيش يا أبا بكر ذات رسول الله يطهرنا ويزكير بها ما لك شي عندنا هذا شيء من خصائص رسول الله فقام عليهم رضوان الله عليه قياما حسنا وأجمع الصحابة على قتالهم وإذا اتحدت الكلمة كانت قوة وإذا حصل الخلاف حصل ما حصل من الضعف فيهم قال رحمه الله حتى في طائفة النقل ظللناه في طائفة النقل فقال غير الدجال أخوفني عليكم هذا اللي تركه لنا قد ان الله طويل إلهنا سبحانه وتعالى